قد كان لكم في رسولكم And MINÄ! فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى من But Why? you want in ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفروا ما الله القوي المعظ قول اللي That's <laughs> uh Oi. Yeah. Otaämän tuk 60